بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطُورشيني وهذا ثلاثة أمير. أقسم الله بالتين وبالزيتون. التين هو ذي خبرة شديدة الناس له. الله به هو ذي هو معروف إحنا نعرفه. ها وزيتون هو هو بنبت الشام بلاد الشام والعرب جالسين ننبت هنا في بلاد الشام. وبلاد الشام هي اول انبياء البلاد الأقوى البارقة. ذي ب بيعظ الله الأنبياء فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وعيسى وموسى ذكرى يوم يحيى الأنبياء الأنبياء هذين أبرز الأنبياء عشان الله بالكينز زيتون في منافع عظيمة وهي في الأرض المباركة البلاد المباركة بلاد الشام بلاد الأنبياء بطولة سينين وطول الجبل في سيناء في طرف سيناء اللي أوحى الله إلى موسى عنده ذي حسنوات المقدس هذا كلم الله موسى كثير وهذا البلد الأمين وأقسم الله بمكه هذا البلد الأمين أقسم الله بهذا وهي التين والزيتون وبمواضحة. يعني الأرض بالأرضين باركها أقسم الله بالأرض بالأرض هذه فيها هذه الدنيا لا سينا، روسينا، أصليزينا، ما بلاد العرب بيصرفوا في خدمة العجميين، بيصرفوا في العجميين، كلهم يصرفون. الله يعني نذكر نعمة الله، لم فيها نعمة هذا البلد الأمين، يعني صار أمين، الله في أمنه، نعمة من الله على كل يجعل البلد على مكة بلد آمن من دخلهم كان آمن حتى لو وجد واحد سيء قالت لابوه ما حد ما من حد هجدي كأنه فيها طير وحش هذا البلد الأمين و و بلد آمن وهو بلد آمن بسبب يعني دعوة إبراهيم النبي إبراهيم إسماعيل يوم في بنو كعبة دعوة الله يجعل هذا البلد آمن عند بنو كعبة إبراهيم إسماعيل يصعد بعد البيت الى الحجار حجار فوق حجار ويدعي الله الافضل درجه لنا فزوجها لهم من التمرات فيعني بركه الانبياء وطول سنين يعني يعني هي بلاد الانبياء والتين والزيتون الشام هي بلاد الانبياء وينعم من الله ان الله تعالى انعم بها النعمه ان الله حي هيك اسهل بنرحمه العالم من الانبياء ونعمها انعم الله على يجري هدوا الناس يخرجهم من الظلمات الى النور ويدلهم على طريق الجنة طريق السعادة في الدنيا وفي الاخر لقد تحلق ان الانسان في احسن تبوين الله نكفم الانسان يحسن حلبه احسن تبوين احسن حلب في الانسان هو يمشي على الهينه ورأسه مرفع الهامة بقيت الحايمانه يجيو رأسه منكوش خرجها جاء الله الانسان منتص برقانه ومرفع على هذا هي يعني يعرف عن الانسان يجعلها ياكل الحيوانات تاكله وحشائها ويجعل جسمه على باقي البشرة وبقيه الحيوانات بينجم كثيف الشعر يجعلها باقي البشره جميله وصوره جميله وصوره حسنه يتكلم بلسانه ويعرف اما كيف يكتب بالقلم ويتعلم العلم يعني, يعني ارفع نحن بس ارفع على الحيوانات اكرم اكرم خلق حياة بعدي إنسان. بنعم الله على على الإنسان المفروض نشكرها قبل هذا الشكر بالشكر. كبر بس الله عليه وسلم لا نظر في الحمد لله الذي حسنا حلقي وخلقي يوم ده الله واحد على صورة حسنا ما هي صورة حمار ولا صورة كبد ولا صورة. يحمد هذا زعيم يا الله الحمد لله بالشكر. ولا, ولا في لا عها ولا آفا ولا فيها شوه ولا فيه لقد حرقنا الإنسان في الأحسن يتبنيه ثم رددناه أسفل سافر يتفسير وهم تفسير يعني بتفسيراً ثم رددناه أسفل سافرين اما تفسير ثم يعني إلى أرض العمر يقول الله يريد أن نعرض لهم تفسير في الحلقة يجب أن تنتكس صورته حتى يتكذرها أهلاً و يتكذره من حد الإنسان ولا. ثم رجل لهم أسفلسافيين يعني بسبب شؤومه وكفره ثم رتع الله بجاء يدخلها الله النار بعد في الدنيا في أحسن تجوين ما شكر النعمة وكفروا مرضت الله الله بجاء يشوه حلقة في النار أسفلسافيين ويعذب في جهنم إلا الذين آمنوا في ما هنم الله معذبهم في جهنم في أسفلسافيين في طرفات جهنم إلا الذين آمن. آمنوا آمنوا بالله وصدقوا ظلوعاً وكتبوا ورسلاه باليوم الآخر وعملوا الصالحات يعني كرهوا الإيمان بالعمل الصالح ما هو بالعمل وحده يقول لا الله حجوا قالوا, قالوا, قالوا لا إله إلا الجمعة قال الله لا بد بالإيمان الصالح ضرر يجي الجمعة ما بينصر الله الإيمان إلا يضربونه بالعمل الصالح ما هي الا قال لا ما والذي عمل الصعب معها والتكوى إلا لدينا أنموا وعملوا الصالحات فلهم عجلون غير ممرون لهم عجل وخواب من عند الله غير الممرون يعني غير مبروح حال دين فيه فالأجل فما يكذبك بعض الدين يعني بعد بروح آيات الله هوش اللي بتعلم الناس تكذيبك بالدين ولا ولا مع ما يعني ما بعد بروح الآيات الله اللي ناجم بروح ألف وانشار الدين ما عاد ينبقير نا نحدي فدبك بالدين فدين واضح ما عاد بعد بي له بدين ما بعد هذا الوقت بعد عشر ولكن الإسلام يمكن ان يكون لك ان تتعامل مع الله ويعلم ان الله يمكن ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك الله يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ان يعني فحكم منه من حكمه إننا صلبصول وظهر في ومتجلية يعني أظهر بصول وظهر دين على سائر الأديان وجعل صبار في كل صبار ونشر دينه ونشر وظهر دينه ورفع الإسلام ورفعات الإسلام وهذا حكم الله نصر عب نصر عبده وهزم جنده وهزم الأحزاب هي عن عنيدي والحرب حكم الله كتب الله العقل بن على وصله وحكم الله وغلبه ابو وصله على كفر كافر كمل هذا المعنى